تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <تصفيق> الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور <تصفيق> الذي خلق سبع سماوات طباقا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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين افتتح الله هذه الصورة العظيمة بالثناء عليه وتمجيده وهو أحق بذلك سبحانه وتعالى فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك ومعنى تبارك تعاظم سبحانه وتعالى وتنال البركه بذكره وهو الذي ينزل البركه ويمنحها لمن يشاء وهذه الكلمه تبارك لا تطلق الا على الله فلا يجوز ان يقال يا فلان تبارك علينا كما يقوله الجهال ألا لا يجوز الا في حق الله اما ان تقول انت مبارك فهذا لا بس. مبارك يعني ان الله جعل فيك بركه وجعلني مباركا اينما كنت كتاب انزلناه اليك مبارك أو الذي يمنح البركه سبحانه وتعالى أما الإنسان فهو لا يتبارك في نفسه وإنما الله هو الذي يعطيه البركه وهذه اللقبة تكررت في القرآن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا, وقمرا منيرا وكما في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تكررت في القرآن وهي تمجيد لله سبحانه وصف له بالبركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بسدتين عظيمتين الصفة الأولى الذي بيده الملك أي في تجبيره وقضبته وتصريفه الملك كله فهو مالك الملك كله ولا أحد يشاركه في ذلك ولكن الله جل وعلا يملك من شاء من عباده تمليكا مؤقتا تمليكا مؤقتا واما الملك المطلق والملك الباقي فهو لله جل وعلا ومالك الملك هذه صفر يدي الملك، ألا أحد يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى. صفة ثانية هو على كل شيء قدير. على كل شيء إذا أراده سبحانه فهو قدير عليه لا يستعصي عليه شيء. هذا وصف له بعظمه القدرة. وشمولها وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وهذه متكررة بالقرآن وهو على كل شيء قدير كان الله على كل شيء مقتدرا وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير <تصفيق> قيد القدرة بالمشيئة فهذا في جمع الناس يوم القيامة جمع أهل السماوات والأرض هو قادر إذا شاءه سبحانه وتعالى وأما أن يقال الله على ما يشاء قدير فهذا لا يجوز لأنه تقييد لما أطلقه الله فقال وهو على كل شيء قدير ونقول ما قال الله سبحانه وتعالى ثم وصف نفسه أيضا بصفة ذلك فقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة الموت والحياة قدم الموت على الحياة وهو العدم لأن الإنسان معدوم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى وكل الأشياء ميتة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موته خلق الموت قال هذا دليل على أن الموت مخلوق أن الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من جملة مخلوقاته والحياة التي هي الوجود بعد العدم والحركة الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها ويحيي النطف يحيي النطف في الأرحام الارحام يخلق منها الأجنة ثم يوجد فيها الحياة ثم يوجد فيها الحياة والحركة وقالوا إن حياة الأجنة أو الحياة عموما على قسمين حياة نمو كما يكون في النباتات وكما يكون في الجنين قبل نفخ الروح فيه فإن, فإن حياةه حياة نمو وليست حياة حركة والنوع الثاني حياة الحركة وهي نفخ الروح فيه ومنفه الحركة والاختيار والله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة هذا يدل على قدرته عقب ذلك عقب ذلك على قوله وعلى كل شيء قدير ومن قدرته إنه خلق الموت قدر على خلق الموت والحياة والموت والحياة ليست عبثا الله لم يخلق الخلق سدى ولا عبثا وإنما خلقهم بحكمة عظيمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلقكم ليبلوكم خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا هذا هو المطلوب من الإنسان أن يعمل إطاعة الله وعبادة الله جل وعلا ما خلقه عبدا ليأكل ويشرب ويشرح ويمرح في هذه الدنيا وإنما خلقه ليعمل ويعبد ربه وهذا لمصلحته هو فيقدم لاخرته عملا صالحا يحيا به الحياة الدائمة بعد الموت وقال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل هذا هو المعتبر ومتى يكون العمل حسنا متى يكون العمل حسنا إذا توفر فيه شرطان شرط الأول الإخلاص لله عز وجل لأن لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعه ولا محدثات ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله تعالى أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا ابا علي وما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يكون خالصا لله واصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا هذا معنى قوله تعالى أيكم أحسن عملا قال تعالى انا جعلنا ما على الارض زينا فلنبلواهم ايهم احسن عملا ايهم احسن عملا فالعبره هي بحسن العمل اشتماله على الشرطين المذكورين لا بكثره العمل بدون تحقق هذين الشرطين فانه يكون هباء منثورا والله ذكر ان الكفار لهم اعمال لكن لما لم تكن مشتمله على هذين الشرطين كانت هباء منثورا فقدمنا امنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة احسبوا الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساله والله سريع الحساب، أيكم أحسن عملا ثم قال وهو العزيز الغبور صفات بعد صفات لله عز وجل وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء فهو العزيز بمعنى القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى الغفور مع كونه عزيزا فهو غفور لمن تاب عزيز على من عصاه وتكبر واعجب بقوته الله أقوى منه وأعز منه لكنه مع عزته وقوته هو غفور لمن تاب إليه وأناب إليه فإن الله يغفر له ويتوب عليه ثم وصف نفسه بصفه أخرى فقال الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات أي أوجدها من العدم سبع سماوات طباق طباق بعضها فوق بعض وبينها مسافات عظيمة بينها مسافات عظيمة كما جاء في الحديث بين السماء والأرض خمسمائة عام مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكيفه كل سماء خمسمائة عام لقات عظيمة قوية سبع سماوات قبار بعضها فوق بعض أعلاها السماء السابعة وفوق السماء السابعة بحر وفوق البحر الكرسي وسع السماوات والأرض وفوق الكرسي عرش الرحمن فهو أعلى المخلوقات وأعظمها والله مستو على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا يكون فيها خلل لا يكون فيها خلل ولا نقص بل هي متكاملة قوية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هي اختلاف ونقص ولا يحدث لها تغير تحتاج الى اصلاح مثل المباني المخلوقه المباني المخلوقين لا المخلوقين مهما قوية وعظمت تتهدم وتتصدع تحتاج الى ترميم واله واما هذه السماوات التي بناها الرب سبحانه وتعالى فإنها محكمه فإنها محكمه قوية لا تتغير حتى يشاء الله سبحانه وتعالى تشققها عند قيام الساعه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور انظر إليها تأمل فيها هي امامك انظر اليها تامل فيها هل ترى فيها من شقوق هل ترى فيها من تصدع هل ترى فيها من خلل انظر اليها تامل فيها طالعها ثم هي امامك وفوقك في اي مكان مهما ذهبت فهي فوقك في كل مكان لن تخرج عنها هل ترى من فطور أي من شقوق وتصدعات وخلل ابدا هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى ما أحد قال نعم فيها كذا وفيها كذا وفيها ملاحظات وكذا وكذا ما أحد قال هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي كل شيء ثم ارجع البصر كرر البصر مرة ثانية كرر البصر يمكن انك في المرة الأولى انك ما ما يأجهد نفسك ولا ولا استكمال في النظر كرر كرر وكرر وكرر عدد مرات وتأكد هو بس اول مره و... يمكن تقول ما... لا لا ندان ولا لا كرر في أمامك معروضة أمامك كرر ثم افجع البصر كرتين أي مرتين وليس المراد الحصر في مرتين بل كرر ما شئت كرر ما شئ لم تجد فيها من خلل مما يدل على حكمه خالقها ومكونها وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى فاذا تأملت هذا إنك تخشى الله وتعبده تعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى مرجع البصر كرتين ينقل إليك البصر، يرجع يرجع إليك البصر خاسئا يعني عاجزا عاجزا عن إدراك خلل مهما لو تجيب المكبرات البصرية تجيب كل ما في الدنيا من مراصد ومن مكبرات للنظر ومن مجاهد تجيب كل ما في الدنيا أدرك في السماء خللا أو تصدق ينقل إليك البصر خاسئا أي ضعيفا عاجزا وهو حسير ضعيف كليل لم يقدر على إدراك خلل في هذه السماوات اذا كان كذلك وجب عليك أن تعظم الله حق تعظيمه وأن تعبده حق عبادته سبحانه وتعالى ثم عاد إلى السماوات فقال ولقد زينا الدنيا. لكر السماء الدنيا ذكر سبع سماوات طباقة السماع الدنيا طبقها الموالية للأرض الموالية للأرض التي هي سقف الأرض جعلنا السماء سقفا محفوظا جعل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا من عادة الناس انهم زينون السقوف المصابيح وبالنقوش وبيع الله زين السماء في مصابيح نجوم جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بنجوم مضيئة نيرا وفيها الشمس والقمر القمر نور والشمس ضياء. سراج الشمس سراج للكا... للكون والقمر نور نور يضيء الكون أيضا لكن لا ليس مثل الشمس ونوره مكتسب من الشمس نوره مكتسب من الشمس ولهذا إذا احتجبت عنه الشمس كسب إذا صارت الأرض بينه وبين الشمس في النصف من الشهر أحيانا ينكسف ال... يخسف القمر لأن العرض تضل عليه ولا ينفذ إليه نور الشمس مصابيح مصابيح كمه تعدين ما لا عدد ما لا عدد ممتدة ممتدة بامتداد السماء هذه المصابيح أينما ذهبت المصابيح فوق، والشمس والقمر فوق، اينما ذهبت بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فمن فوائدها اولا انها زينه للسماء زينا السماء زينه للسماء أنت إذا نظرت في الليل المظلم إلى صفحة السماء وما فيها من النجوم تعجبت واتهجت نفسك اليس كذلك ترى العجائب هذه المصابيح المتدلية النيرة المنتظمة وهي تسير في افلاك وبعضها ثوابت وبعضها ثوابت وبعضها تسير في أفلاكها من الشرق إلى الظر فأطلعوا تغرب فذكر لهذه النجوم هذه المصابيح ثلاث فوايض فأيدها الأولى أنها زينة زينة للسماء زيننا السماء الدنيا الفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين وذلك أن الشياطين يحاولون استراق السمع يحاولون استراق السمع من السماء يسمعون من الملائكة فيركب بعضهم بعضا حتى يصل عنان السماء ليسمعوا ويشرق السمع، فيخبروا به الكهان من الإنس بما يسمعون من السماء الله جل وعلا حفظ السماء بالشهب حماها بالشهب التي تنطلق على هؤلاء الشياطين فتحرقهم فيزين للسمع وهي رجوم للشياطين وأننا كنا نقعد منها يقول الشياطين بعضهم لبعض لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا الم يستطيعوا استراق السمع لان الله حرس السماء بهذه السعوب وهل هذه السعوب من, من النجوم أو هي شيء غير النجوم الله أعلم قيل إنه شهاب ينطلق من النجم وقيل إنه شهاب يخلقه الله جل وعلا فيرمي به هذه الشياطين هذه الفائدة الثانية للنجوم الفائدة الثالثة أنها علامات للمسافرين سيرون عليها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فأنت اذا كنت تسير في الطريق فإنك تنظر بالنجوم وتسير على النجم والاتجاه الذي تريده يدلك على الشرق وعلى الغرب وعلى الشمال والجنوب يدلك على هذا يدلك على القبلة الكعبة صلي إليها هي علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالله خلق هذه النجوم لثلاثينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وأما من يعتقد في النجوم أن تدبر الكون وأنها تحدث الأشياء في الأرض هذا اعتقاد المنجمين الكفرة اعتقاد المنجمين الكفرة الكذبة فالنجوم ليس لها تدبير بل هي مدبره وإنما التدبير بيد الله سبحانه وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين ثم قال تعالى متوعدا من لم متوعدا من لم يستفد من هذه الآيات العظيمة ولم يعتبر قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الذين لم يستفيدوا من هذه الآيات ولم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها الله أعد لهم عذاب السعير جهنم وللذين كفروا بربهم الذي هذه من صفاته سبحانه وتعالى فإن الله أعد لهم عذاب السعير لأنهم كفروا بربهم سبحانه بعدما عاينوا آياته مخلوقاته ولم ينتفعوا بها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم جهنم اسم من اسماء النار اسمها سقر اسمها جهنم اسمها الهاويه لها اسماء كثيره اسمها السعير مما يدل على مما يدل على عظمتها و وخطرها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بئس المرجع والمآب والمرض لأنهم لم يستفيدوا من هذه الدنيا عملا صالحا وفكرا نيرا يهديهم ويدلهم على عظمة الله تقلوا من هذه الدنيا ولم يستفيدوا شيئا يكون ما آلهم ومرجهم إلى النار وبئس المصير بخلاف من من الله عليه للعمل الصالح واعتبر بهذه الآيات وهذه الكائنات واستدل بها على قدرة الله وعظمته فإنه يكون له الجنة يوم القيامة استقره الجنة فالقيامة نار جزاء وهذا الجزاء على قسمين إما النار وإما الجنة ما في شيء ذلك إما الجنة وإما النار وليس المصير إذا القوا فيها إذا القي الكفار الذين كبروا بربهم ألقوا في جهنم أرحوا فيها والعياذ بالله سمعوا لها شهيقا أي صوتا مفزعا سمعوا لها شهيقا أي صوتا مهزعة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيراً والعياذ بالله إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيقا من الغضب عليهم وهي تفور تغلي مثل ما يغلي القدل في الحب تغليبهم وتقلبهم مثل ما يغلي القدر بالحب الموضوع به تعذيبا لهم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ هذه أيضا صفة ثالث تكاد النار جهنم إذا القي فيها الكفار تميز تتقطع من الغيظ عليهم غضبا عليهم لأنها تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج جماعة لأنهم يلقون جماعة وسيق الذين تهروا إلى جهنم زمر كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنت جهنم يوبخونهم ألم يأتكم نذير إيش السبب الذي يوردتم النار ما جاكم نذير ينذركم من النار ما خوذتم منها ما حذرتم منها ألم يأتكم نذير قالوا بلى اعتردوا قد جاءنا نذير وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام قد جاءنا نذير فكذبنا حذبنا الرسل وخالفناهم وسفهناهم وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء أنتم تدعون معكم قرآن ومعكم ثورا وإنجيل ووحي من الله ألمهم صحيح ألمهم صحيح هذه اساطير الأولين الساطير الأولين, ساطير الأولين انتم اختلقتموها ما نزل الله من شيء وما أرسل من رسول أنتم تكذبون على الله عز وجل كذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال يقولون للرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير أنتم ضللون يضللون الرسل نسال الله العافيه هذا ما قابلوا به الرسل في الدنيا كذبوهم وقالوا ما نزل الله من شيء ما هنا وحي ولا كتب ولا اوامر ولا نواجب ان انتم ايها الرسل الا في ضلال في ضلال خطا عن الصواب وضلال كبير ما هو يسير ان انتم إلا في ضلال كبير هذا موقفهم من دعوه الرسل في الدنيا اعترفوا بهذا اعترفوا بهذا حين لا ينفعهم ذلك الاعتراف وانما من باب اقامه الحجه عليهم و قطع معذرتهم وان الله لم يظلمهم سبحانه وتعالى وانما هي اعمالهم اوردتهم هذه النار ثم عادوا الى انفسهم باللوم وقالوا لو كنا نسمع لو كنا في الدنيا يعني والا هم الان يسمعون وعرفوا لكن ما يمكنهم للإستدراف لو كنا يعني في الدنيا لو كنا نسمع نسمع للرسل سماع قبول ولا يسمعون ما بهم صمن لكن ما يسمعون سماع قبول لو كنا نسمع أو نعقل حتى لو سمعنا أيضا بد من العقل والتدبر كم من, من يسمع القرآن ويسمع المواعظ لكنه لا, يعقل لا يعقلها ولا يفهمها ولا يتدبرها ولا يريد انه يفهمها ويقولون هذه مواعظ هذه مواعظ القصص وانتم ما عندكم إلا الجنة والنار ولا عندكم إلا الوعظ ولا عندكم إلا التضييق على الناس وما يسبب ذلك من مقالات كنا نسمع ونعقل. ما كنا بأصحاب السعيد اعتره أن الذي جعلهم من أصحاب السعيد هو أنهم ما كانوا يسمعون للغسل والنذر ولا يعقلون ويتدبرون كلامهم وإلا هم يفهمون الخطاب ليسوا مجانين يفهمون الخطاب والمراد به لكن لا, لا يفهمونه فهما صحيحا وإن فهموه فإنهم يعرضون عنه يتكبرون عنه لو كنا نسمع سماع قبول أو نعقل عقل تفهم وادراك ما كنا بأصحاب السعيد اعترفوا على أنفسهم أنهم استحقوا السعيد ولا يدخل النار أحد إلا وقد اعترف. على نفسه أنه يستحقها والعياذ بالله قال تعالى فاعترفوا بذنبهم ترضوا بذنبهم في, وق في وقت لا ينفعهم الاعتراف ان يصبروا فالنار النار وأن يستعتبوا فما هم من المعتدين هات الاوان لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسفقا لاصحاب السعيد بعدا بعدا لاصحاب السعيد والعياذ بالله إن الله العافية فهذه السورة سورة عظيمة والقرآن كله عظيم كله كلام رب العالمين يطلب منا التدبر والتفاهم والعمل والعمل به نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم اخوة وضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح قول لما جئتنا نزلت البركة علينا هل يصح هذا القول ما في بأس هذا من باب من باب يعني حسن الظن والتفاؤل التفاؤل مطلوب وهو تأميل الخير هذا لا بأس نعم وكذلك عبارة زارتنا البركة أيضا هذا من باب التفاؤل أجلت به زارنا الشر نعم البركه والخير من باب التفاؤل وتقييم خاطر الاجزائي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسميه الولد بتبارك وهل اذا كان لا ما يجوز, ما يجوز. لكن مبارك لا بس نسميه مبارك بس. نعم وهل يغير هذا الاسم اذا كان موجودا لا بد من تغييره لا بد من تغييره نعم يقول فضيله الشيخ أفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن قول الله على ما يشاء قدير أنه لا يجوز أردوه. على إقلاق لا يجوز على إقلاق لكن إذا جئت بالآيه و... وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذا أما أنك على إطلاق تقول على ما يشاء قديم لا الله على كل شيء قديم وإنما هذا قول المعتزلة هذا قول المعتزلة الذين لا يرون عموم القدرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور الاسمان الكريمان من أن من اي انواع صفات الله سبحانه وتعالى وهل للعزه انواع من من اي اسماء الله تعالى اسماء مستقلان اسمان مستقلان والله له اسماء لا يعلمها الا سبحانه وتعالى وكلها حسنى له الاسماء الحسنى والعزه يراد بها الغلبة ويراد بها القوة والصلابة وقال مكان عجاز يعني قوي صلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يتردد أن الإنسان قد وصل إلى كوكب القمر أو غيره من الكواكب هل يصدق هذا وما موقف المسلم من هذا الكلام هذه دعايات هذه دعايات الكفار لهم أقوال ولهم نصدقهم كل شيء أفدل نتركهم ما علينا ما خلهم يخسرون ويحاولون ويتعبون أكبسهم ومكيفون ما علينا ما نعم يقول فضيلة الشيخ خفتكم الله هل الشهب لها جرم أم أنها نور حارق ينتهي بحرق الشياطين ينتهي شهاب شهاب يطفأ وينتهي نعم إذا حصلت به المهمة انطفأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يقال أما النجوم فانها لا تنطفئ ما دامت ما دام الله سبحانه وتعالى يريد بقاءها واستمرارها تبقى ولا تنطفئ تنطفي ما عمرك شيخ نجم طافي النور أبدا نعم يقول وهل يقال بأن الشياطين الذين يرجمون بالشهب انهم يموتون نعم يموتون مثل ما يموت بنو وادم نعم الشياطين من الجن الشياطين مردت الجن والجن يموتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو نعم والاكرام لكنهم يتوالدون. يتوالدون الجن يتوالدون مثل الانس منهم الصالح ومنهم الفاسد ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم التقي ومنهم الشقي كنا طرائق قدد ان منا المسلمون ومنا القاسطون منا الصالحون ومنا دون لال نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين أن الملائكة تأخذ من النجوم الشهب وترمي بها الشياطين هل هذا المعنى من معاني هذه الآية احتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمي باسم بركة أو باسم مبروك مبروك ما يقال وبركة ما يقال نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت أن هذه السورة العظيمة أن قراءتها تنجي من عذاب القبر نعم ورد هذا في حديث جيد ذكر ابن كثير وغيره في أول السورة تسمى المنجية أي أنها تشفع لصاحبها من عذاب القبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم المداومة على قراءة هذه السورة كل ليلة لا لا شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن المصاديح ليس لها عدد هل معنى أنها ليس لها عدد مطلق عدها يا أخي إن احصيتها إن هي لها عدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره نعم. أن إخبار الله أن النجوم زينت بها السماء زينت بها السماء والدنيا بمصابيه أن هذا لا ينافي أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة ما هذا كلام الفلكيين الظاهر من القرآن أن النجوم كلها والشمس والقمر كلها في السماء الدنيا لا هو الظاهر أن يدعي انها متفرقة في السماوات وأن السماوات شفافة وأن الشمس في السماء الرابعة وزحل ومن والمنريخ وإلى آخره هذا يحتاج إلى دليل إنما هو أقوال الفلكيين نعم. نقول فضينة الشيخ خفقكم الله نقول أحيانا إنه إذا خرج النجم الفلاني فإنه سوف يكون كذا وكذا وإذا خرج النجم الفلاني هذا لا يجوز هذا من إدعاء علم الغيب ومن التأهيل ما يزعم أن النجوم تؤثر الحوادث في الارض هذا اعتقاد الجاهل لا يجوز نعم وكذلك إذا قيل بأنه إذا خرج النجم الفلاني فإن الوقت يكون وقت الصيف أو وقت الشتاء فهل هذا صحيح أو إنه توقيت لا لاذا توقيت إن الحر له وقت وإن البرد له وقت ونزول الامطار لها وقت يمكن وممكن ما تنزل الراجع إلى مسيئة الله لا بس في ذلك كل شيء لهم يقف وقد يحصل في وقت وقد لا يحصل هذا بيد الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من ينسب إلى طلب العلم يقول إن معنى قوله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير يقول إن هناك كائنات فضائية يقول في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير يقول إن هناك كائنات فضائية أو نحو ذلك وأن الله سبحانه إما أن يجعلنا نصعد إليهم أو أن ينزلوا إلينا أو أن نلتقي في النصف فهل هذا الكلام صحيح؟ هل عليه يقول دليل؟ يقول ما يشاء لكن طالب بالدليل. يقول ما يشاء لكن طالب بالدليل. فإن جاء بالدليل وإلا فهو كذب. ما يقال في هذه الأمور لا بالدليل. من كتاب الله ومن رسول رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> منين جبهة الكلام؟ هذا؟ عنده دليل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك هل فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى اليد ثابت لله في ادله كثيره ولكن هذه الايه معنى بيده المنكر اي تدبير الكائنات والمخلوقات <تصفيق> نعم وهل يثبت لله سبحانه وتعالى الشمال وهل يثبت له الاصابع هذا ورد في الاحاديث الصحيحه اثبات الشمال وهي يمين كلتا يديه يمين فهي شمال ولكنها يمين في حقه سبحانه وتعالى وله الأصابع الأرض على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع هذا ورد في الحديث. نعم يقول حضيلة الشيخ خفقكم الله ما المقصود لأن المنجم كافر وأنه يعامل معاملة الكفار لأنه يدعي علم الغير ويدعي أن أحدا يدبر مع الله وهي النجوم وهل أشك من هذا كهر كهر بل إن من هناك من يعبد الكواكب ويعبد الشمس والقمر لأنه يعتقد أنها تأتي وتميت وترزق وتدبئ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل ألا إيش بقوله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل نعم هو لا يكون العقل الا بعد النقل لازم العقل لا يستقل العقل هو لا يستقل ولو كان يستقل لما ارسل الله الرسل وانزل الكتب كان يكفي العقول لكن العقل قاصر ما يستقل فلا بد من النقل ثم يا العقل يتدبر هذا النقل ويتفهم نعم يستدل به نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يستدل على القبلة بالنجوم نعم تدل بها على القبلة لأنها تسير من الشرق إلى الغرب النجوم تسير من الشرق إلى الغرب يستدل بها الإنسان إذا كانت في المشرق عرف جهه الشرق، إذا كانت في المغرب عرف جهت الغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، ما هو تعريف الموت؟ وهل هو مفارقة النفس؟ الموت هو الموت. لا يفسر بغيره. مفارقة الروح للجل. مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن على وجه. كامل هذا الموت أما مفارقتها له في حالة الإغمى وفي حالة النوم هذا ليس خراقا كاملا بل لها ارتباط به نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن الحكم ثلاثة أنواع حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي وحكم جزائي فما المراد بالحكم الجزائي؟ يا أخي قل الشيخ عبد الرحمن السعدي لا تقول الشيخ السعدي ما هو باسمه السعدي هو اسمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأما قوله إن الحكم ثلاثه أقسام صحيح حكم قدري وحكم شرعي حكم شرعي وذلك في القصومات والقضاء هذا حكم شرعي يحكم بين الناس فيما اختلوا به وحكم جزائي هذا في الآخرة يحكم بينهم ويجازيهم سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يأم قوما وهم له كارهون يقول هل يدخل في ذلك الإمام الصالح ولكن القوم يكرهونه لرداءة صوته إذا كانت كراهيتهم عن هوى هذا لا يؤثر أو لامور دنيوية أو تغرب هذا لا يؤثر وصلاته وإمامته صحيحة وأما إذا كانوا يكرهونه لأمر ديني يعني في دينه مطعن او في دينه نقص فهذه كراهية بحق وهي التي ورد فيها الوعيد لا تجاود صلاته من الثلاثه الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم اذا كانوا يكرهونه بحق نعم سماحه الوالد يقول السائل هل يشترط عقد النيه لكل صلاه بعينها نعم لا بد من النيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لا بد من ان ينوي عند بدايه الصلاه أن ينوي الفريضة أنها العصر أنها الظهر أنها الفجر أنها إنما الأعمال من نيات وإنما لكل مريء ما نوى نعم لكن لا يتلفظ بهذا هذا بدعة ما يقول نويت اصلي أصلي المغرب اصلي العشاء اصلي كذا هذا بدعة أما أنه ينوي بقلبه فلا بد من هذا نعم حسناً الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم من يصوم صوم الفرض أو التطوع وتكون نيته إضافة إلى التقرب إلى الله عز وجل تخفيف وزنه هذا مدخول هذه نية مدخولة مخلوطة فينوي بالصلاة التقرب إلى الله والعبادة وكون يخف وزنه ويصح جسمه هذه أمور تابعة ما هي مقصودة هذه أمور تابعة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من كان يصلي نافلة وذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في قراءته صلى عليه سرا وأما أنه يسمع واحد خارج يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه الصلاة نعم حسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للراقي أن يمس بدن المرأة التي يقرأ عليها حرام هذا ما يجوز له يمس المرأة يرقي عليها ولا يمسها وتكون محجبة وبحضره وليها نعم حسنا الله الوالد يقول السائل هل أنا محرم لجدة زوجتي من الأبي أو الأم؟ نعم الجدة أم من قبل الآب ومن قبل الأم فهي أم للزوجة وهم نسائكم يشمل الأم القريبة والأم البعيدة نعم أحمد الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الصيام إذا أتلى أو شرب أثناء آذان الفجر إن كان الآذان متقدما على طلوع الفجر فلا بس أما إذا كان الآذان على طلوع الفجر لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب لأنه طلع الفجر نعم أحمد الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أختي بلغت الخامسة والأربعين من عمرها ولم تتزوج وأنا مجتهد في برها والإحسان إليها فبماذا توصونني أحسن إليها وبر بها وحافظ عليها إلى أن يرزقها الله من تتزوج به ولا تتشددوا في قبول الزوج ما دامنا مستقيم في دينه فاقبلوه تقيم هي دينه؟ اقبلوه. نعم. حسناً، الله يليكم الوالد يقول السائل ما حكم صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت؟ لا بأس بذلك. عصامه على أنه يوم السبت. ما اليوم السبت ما جاء فيه نهي ما صح فيه نهي. النهي إنما صح في يوم الجمعة أما يوم السبت لم يصح فيه نهي. نعم. حسناً، الله يليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة؟ لا. وشداء المصافحة. ما له حال. وفيها زتنة فلا تصابح. سلم عليها بدون مصافحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الباروكا للمرأة التي ليس لها شعر؟ هذا من الوصل يدخل في الوصل الملعونة من فعلته إذا كان لا يبت لها شعار إما تعالج ينبك الشعر وإلا تغطي رأسها للخمار تغطي رأسها والحمد لله للخمار ولا يدرى ان ما عليها شعر نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للوالدين أن يأخذوا النفقه من الأولاد الذين لا يصلون إذا كان الوالدان محتاجين ولا ليس لهما نفقه والمكسب هذا حلال ما هو ربا ولا مكسب حرام لا بس بذلك إنهم بحاجة إليه نعم والولد ينفق على الوالد ولو كان مختلفين في الدين ولو كان مختلفين في الدين ما يسقط حق الوالد والالحسان إليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد الاستعاذة من النار سبع مرات في الصباح وفي المساء نعم ورد مرة بكم هذا الحديث في زاد المعاد هو حديث حسن اللهم أجرني من النار سبع مرات نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البركة البركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفجر الماء من يده الشريفة هل يجوز تعليق شيء من القرآن والأكتار في الدكاكين والمنازل من باب التبرك لا هذا شيء لم يعمله السلف وهذا يكون من تعليق الحجب والتناين يدخل في تعليق الحجب والتماين قد ورد النهي عن, عن ذلك والقرآن لا... لم ينزل لاجل يعلق على الجدران ولا على الأبواب ولا على الأشخاص ولا على السيارات نزل ليقرأ ويتلى ويعمل به ويتدبر نعم يقول هل يجوز طلب البركة من غير الله إذا كان قصد المتبرك أن المتبرك به لا يؤتي البركة بل إنما يسأل الله له ذلك هذا الكواب هذا الكواب الكلام. البركة تطلب من الله وحده تطلب من الله وحده اللهم بارك لي في كذا وبارك لي في سمعي وبصري وأولادي تطلب البركة من الله ما تطلب من أحد ابدا ولا يتوسط إلى الله بطلب البركة ولا بغيرها ادعو الله مباشرة بدون واسطة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يصح أن يقال إن أول رائد للفضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرج به إلى السماء حيث ورد هذا في بعض الكتب يعني يكون مثل رواد الفضاء الآن بس لهم كلام باطل وليس ما يعملونه الآن مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول كذب المنجمون وان صدقوا هل هو قول صحيح وان صدقوا ما بي لكن كذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم من قول الله سبحانه وتعالى وقلنا ما نزل الله من شيء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله في السماء هل يؤخذ هذا من الآية؟ بلا شك هذا يؤخذ من الآية بفريق الاولى لأن النزول لا يكون إلا من أعلى والقرآن منزل من الله سبحانه وتعالى وأن القرآن من عند الله كلام الله نعم يقول هذا من أزمن... الرسل. إنما تقول لأممهم إن الله أنزل علينا كذا وكذا أو يكذبون يقولون لا ما أنزل الله عليكم شيء نعم يقول المسألة خلق القرآن تعد من المسائل الفرعية التي الخلاف فيها سهل هذا كلام أهل الضلال السهلون لا سهل الخلاف فيها سهل ولذلك الامام احمد رحمه الله وقف موقف الجبال ولم يتنازل ولم يتاول ولم يجيبهم إلى ما طلبوا هل يجوز التساؤل بهذا وهذا معناه ان الله لا يتكلم اذا قلنا ان القران مخلوق او كلام الله عموما مخلوق معناه وصف الله بانه لا يتكلم يكون هذا وصف لله بالعجز فكيف الله يأمر وينها ويشرع وهو لا يتكلم تعالى الله عن ذلك والله جل وعلا قال واتخذ قوم موسى من بعده من كليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم دل على أن الإله لا مده يتكلم هذا ما يتكلم كمان ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يأتيهم سبيلا أخذوه وكانوا ظالمين نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الفاظ دارجه على السنه بعض الناس كقوله الله لا يضرب بعصا وقوله الله يسال عن حالك فما حكم هذه العبارتين انهما لا, لا يصح لكن الله يسال عن حالك هذا غلط عظيم لان معناه ان الله جاهل يسال ان الله يسال هو الجاهل نعم قال وصل الله بجهر وأنه يسأل عن حاله. وأما الله لا يضرب العصا. الله يضرب بما هو أقوى من العصا. سبحانه وتعالى. كل شيء بأمره. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله. قال بعض الناس في وصف تقنية حديثة. قال عن طريقها يستطيع العلماء خلق مواد جديدة. مواد جديدة. لم تكن موجودة من قبل هل هذه العباره صحيحة يعني أنهم يعترون على مخترعات جديدة و... و... ومعادن في الأرض لم يهتدي اليها الاولون هذا صحيح وهذا عند قيام الساعة كل شيء الله جعل له وقتا يوجد, يوجد فيه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوته الله حجبها عمن قبلنا ليخرجها عند قيام الساعة أي من علامات الساعة ونهاية الدنيا نعم يقول فضيلة الشيخ فضلكم الله وما نم يجدون شيئا من علية وسهم يخلقونه لا إنما هي مخلوقات الله أر الله كيف يستعملونها وأغدرهم عليها وأغدرهم عليها وهم منهم منهم خلقهم هم خلق الله نعم والله خلقكم وما وما تعملون نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله في بلدنا يقول الناس إذا تساوى النجمان الفلانيان فسوف يحصل مطر فهل هذا القول صحيح هذا من التنجيم هذا من التنجيم نعم قد يتقاربان ولا يحصل مطر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عملت حادثا مروريا ثم إن الخطا كان على الطرف الآخر وقدر بألف ريال ثم إني أصلحت السيارة بسبعمائة وخمسين فهل يجوز لي أن اخذ المبلغ المتبقي خذ جدر ما أنفقت على خراب السيارة والبادي لا تأخذهم يعني لا تستحقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في الذين يتأخرون عن دخول الجنة من أغنياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم أصحاب الجد محبوسون ومضغناء يحاسبون على أموالهم يتأخر دخولهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك كتاب يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماويه نعم يقول هل هناك كتاب يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماوية يكفينا كتاب الله سئل ندور كتاب تتفق عليه الشرائع يكفينا كتاب الله فيه كل شيء ولله الحمد ولا نبحث عن كتاب غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمكاشفات وهل العالم الذي برز في العلم هل يقال إن هذا كرامه له هل من كلام الصوفية المكاشفات من كلام الصوفية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأحوال الجوية التي تاتي في الرسائل وكذلك في التلفاز يقولون نتوقع بمشيئة الله نزول نزول أمطار نتوقع نزول أمطار على مدينة كذا أو عواصف هل يدخل هذا في علم الغيب لا هذا يتوقع قد يصيب وقد لا يصيب وهم يستدلون بأمارات في الجو بامارات بأمارات وأجهزة للجو قد تصيب وقد لا تصيب عمل بشري لكن لا يجوز الجزم بانه سيحصل كذا الجزم لا يجوز لكن التوقع بناء على امارات وعلى علامات هذا باس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من هو مؤلف كتاب الحيدة وهل تنصحون بقراءته الطالب الحيدة مناظرة مناظره عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي بحضره المامون العباس هذا هو كتاب الحيلة مناظرة بين عبد العزيز الكناني المكي بشر المريسي العنيف خبير حضره المامون وقد نصره الله عليه ودحره على يد الإمام عبد العزيز الكناني نعم وهو كتاب جيد ومفيد نعم ننصح والترنصحون بقراءته للطالب المبتدئ نعم بالتفكرة. ننصح بقراءته لأنه مفيد جدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اشكل عليه كلام في العقيدة فهل له أن يسأل عن ذلك علنا أم يذهب إلى العالم سرا ويقول قد اشكل علي كلام لبعض العلماء السابقين في العقيده يسأل الطريقه التي يتوصل فيها الى العلم الطريقه التي يتمكن فيها من زوال الاشكال يعملها ولا داعي إلى إعلان ذلك إن ما يقوم بينه وبين العالم الذي يسأله ولا داعي إلى إعلان ذلك على الناس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو الشاهد في قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من أهلها في سورة يوسف كما قال شاهد من أهلها من أهل المرأة نعم. يقول فضيلة ما اسمه ما أدري أنا. ما أعرف أنا. ما حضرت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط بغرة عبد أو امه ها يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط أو سقط. نعم سقط. سقط بغرة عبد أو أما. المراد بالغره العبد المراد به العبد المملوك إما ذكر وإما نامز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للشياطين كلهم منظرون إلى الوقت المعلوم أم أن الإنذار خاص بابليس؟ هذا ورد في حق إبليس ورد في حق إبليس بحكمة من الله سبحانه وتعالى وله مداي إلى يوم الوقت المعلوم. وقال انظرني إلى يوم يبعثون لكن الله قال إلى يوم الوقت المعلوم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صاحب الشرك الاصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الاكبر ها هل صاحب الشرك الاصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الاكبر لا القول المشهور عند الجمهور انه تحت المشيئه مثل سائر الكبائر والقول الآخر أنه لا بد من تعديده لكنه لا يخلد في النار لا بد من تعذيبه لقوله, لقوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به هذا الشامل بالشرك الأكبر والأصغر لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر ناكب يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه جاء النفي للرجل بسبب انه لا يحمل وان هذه المرأة بسبب قلبها وقلب ما جاء النفي للرجل بسبب انه في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه جاء النفي للرجل النفي النفي جاء النفي بالرجل بسبب أنه لا يحمل لا يحمل لا يحمل له يحمل بسير القلبين يقول وأن المرأة بسبب قلبها وقلب ما في بطنها هذا كلام ما هو صحيح المرأة مالها إلا قلب واحد والرجل ماله إلا قلب واحد لكن الله أعلم لأن سبب نزول الآية أن رجلا انه أن له قلبين فكذبه الله أكذبه جل وعلا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هل فيها في الشرائع في الشرائع ما هو في القضاء والقذع في الشرائع شرائع الرسل يبقي الله ما, ما يشاء منها وينسخ منها ما يشاء لكل اجل كتاب نعم انسان الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد